واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب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 هنيئا مريئا ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح رُشْدًا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها, ولا تأكلوها إثرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف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 وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا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 وإن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امراه وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس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 إذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان قال اني تبت وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما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 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ التي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ التي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ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 وتميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما تركوا الوالدان والاقربون والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا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 وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريداء صلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا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 بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إذما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطبع طاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدا ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدا من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله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 ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعمان ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا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 ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله, فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما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 لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين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 وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هذه الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَاجْعَلْ لَنَا من لدن ك وليه وجعلنا من دونك نصير الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت فقاتلوا أولياء الشيطان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 قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنات فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثاق فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رقبة مُؤْمِنَةٍ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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ منهم مَعَكَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ يَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ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 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إِن يدعون من دونه إلا إناثا وَإِن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لَأَتَّخِذَنَّ من عبادك نصيبا مفروضا ولأ ظلّنهم ولأ فليبتكن ولأ أمرنهم فلا يبتّكُن آذان الأعام فلا يبتّكُن خلق الله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 فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا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 اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن, تنكحوهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ا يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الْآخِرِ فقد ضل ضلالا بعيدا إِنَّ الذين آمَنُوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم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 نل العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزاء بها ويستازأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ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 أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بِآيَاتِ الله وقتلهم الأم بِغَيْرِ غير حق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 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا, وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل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 الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فان لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله